إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتفين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم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 وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَثْمَاءُ حُسْنًا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى تاهنا بنا يا موسى انني انا ربك فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى